أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله لا نروح لا نرحيم غنمتم فانللله قوم موسى فانللله وَم أَ زَد النَّلَ بدين يَمَفُ قد يَمَ التَق إذ أنتم بالعدوة الدنيا في القسوى وركبوا السفلى منكم ولهم توات ثم تُمْ فِي الْمِيَادِ عَلَكِ وَلَمْ تُوَاعَدْتُمْ لَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيَادِ عَلَكِ مفعوله الله الله الله في الميعاد ولكن ليقضي الله أمر أن كان مفولا ولكن ليقضي الله كان مسعولا ليزلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن وَإِنَّ اللَّهَ لَا تَمِينُ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ في منامك قليلا إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم وَ أكهُ ك في لَفش تُب ملَ تنا تُف أَ mirري وَك في الصدور اذ يريك هم الله في منامك قليلا ولن اراك كثيرا لفشل لا تَنَازَعُوا فِى الْأَمْرِ وَلَكِنَّهُ مُّنَزَّلٌ ۖ اللَّهُ سلم إنه ولي الصدور وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعيلكم ايو قليلك بي عيوني ليكوم يا الله وَاغِتُرْجَعُ الْأُمُورُ وَإِنْ يُرِيدُ مُذْ إذ بِالتَّقْوَى فِى أَعْيُنِ فَمْ قَلِ لَوْ وَيُقَلُّ لُكُمْ فِى وقب يالله امرن كانم مولا الله أمرا كان وإلى الله الله قام الله في منامك قليلا ولن اراك كمثيرا لتفشلتم وله اراك كمثيون لتفشلتم وَلَتَنَازَعُنَّ فِي الْأَمْرِ وَلَذَهُ نَّهُ لَّهُ تَنَزَّلَ إِنَّهُ عليم في الصدور إذ يريكه الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشل وَلَتَنَازَعُنَّ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَسْبُهُ اللَّهُ очку 둘 يَعْلُ الْأُمُورَ وَإِنْ يُرِيدُ مُذْ فِي الذِّقَائْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلَّ يا قوم يا الله امرنكم ما ولا الله الله الله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا يا أيها الذين يُبْرِهُ <تصفيق> اللَّهُ أَتَتِ يَرَى لَن لَكُم شلوة ذا بريعكم <تصفيق> واصبروا واصبروا إن الله وصابرين وأطيع الله ورسوله ولا تنازعوا فتفجلوا وتنزى بريقكم وصبروا إلا الله خرجوا من ديار بطرا ورئاء الناس ويصدون السبيل واللعب بما يغمنون مقيط وايذن يانا لهم الشيطان اا وقال لا غالب لكم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار الناس فلما ترى أت الفئتان نكص على عقبيه نكص على عقبيه وقال وقال إني بني والله شديد العقاب اذ يقول المنافقون والذي نبيقول بغير ما رض الله عزيز حكيم فإن الله عزيز حكيم ذلك بما قدمت أيديكم ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بون لامن لل كذ ا فرعون والذين من قبلهم كفورو بآ بَأَلْقَا ثَقُمٌ وَقُومٌ بِذُنُوبِهِ إِنَّ اللَّهَ ذَا فاب <تصفيق> ذكرت بانه والله لم يكن غيرن نعمه ان عاملا قوم تايغيروا حتى يغين تدأ بآل درعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأذلكناهم كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَذَلَّثْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَضْرَمْنَا عَلَيْهِمْ غَضَبًا نشر الدواء الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عزدهم في كل مرة وهم لا يتقون فَإِنْ مَاتَ قَفَنَّهُ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدَ بِهِ مَنْ خُنَّ فَأَجْمَلَ لا تخافن من قوم خيالة فبذ إليهم على سواء إن الله لا الظائمين ولا يقسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يغجزون صدق <تصفيق> الله العالمين